بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعفود أحلت لكم مهيمات الأنعام ما يطلع عليكم غير مُحلي الصيد إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون ولا أمين البيت الحرام يبتغون فظلم من ربهم ورزوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شناء قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أنتعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شكرا العطاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزيل وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك في سكن اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اغطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أعل لهم وحللنا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكللين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما امسكن عليكم اكرس الله عليه وتقوا الله إن الله سمیع الحساب اليوم حللنا لكم الطيبات وطعام الذين وهوا في الكتاب حين لكم وطعامكم ان لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين وهوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتوهم اجورهم محسنين غير مسافحين ولا مكتفي ومن يكفر بالإيمان فقد أبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا بغروسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساب أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيلا طيبا فمسحوا بوجهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالذُّرُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ وإن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرتهم أجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجهيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم أن يرسقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثمي عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرزتم الله قرزاً حسناً وأقرزتم الله قرزاً حسناً لو كفراً عنكم سيئاتكم ولو ودخل منكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يهرفون الكلم عن مواضعه ونسوا هزلا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَقْرِنَ بِنَهُمْ لَذَا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 ابن مريم قل فَمَنْ يملك من الله اللَّهِ شَيْءًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ هُمَانْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُنْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلِقُ يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم من ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق خَلَقَ لمن لِمَن ويعذب من يشاء ولله وَلِلَّهِ السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير نذيرٌ والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم كرُنِّعَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إذ جَعَلَ فِي فُمَّانِ بِيَأَ وَجَعَلَ فُمُرُكَمْ وَأَثَكُمْ مَا لَمْ يُوَتِّئْ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبادين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون قال رجال من الذين يخافون عنا الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غلبو وعلي الله فتركلو إن كنتم قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فذهب أنت وربك فذهب أنت وربك فقاتلنا إنها هنا قاعدون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 وَتْلُوا عَلَيْهِم نَّبَأَ ابْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ من أحدهما وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العالمين إني أُرِيدُ أن تَبُوأَ بِإِسَ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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يغاري سوءة أخيه قال يا ميلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأغاري سوءة أخيه فأصبح من الناذمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يصارعون في القفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواصيهم يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمِعُوا لِلْكَذِبِ اكْتَانُوا لِسُخْتٍ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تعرض عنهم فلن وَإِن حَكَمْتَ فاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُنَاةٌ مِنَ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 وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم إن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم فَإِن تَوَلَّوْا يريد الله يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم ببعض ذنوبهم وإن ذُنُوبِهِمْ من كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ من أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الذين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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله أتىهم أن يشاء الله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن ي تَوََلَّى الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ عَدُوًّا وَاحِدًا فَاحْذَرُوهُمْ وَاحْذَرُوا مَكَانَ الْغَدْرِ وَاحْذَرُوا كَيْدَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ إنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل نبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد القعود أولئك شر مما كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا الله مغلولة غلت أيديهم واللعنة بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنه هم سيئاتهم ولا دخل لهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون.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 لا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا مثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة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 إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَأْنَثُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُنَهُ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ ما المسيح ابن مريم إنا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم زرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء أقوم قاد ظل من قبل وأظل كثيرا وأظل كثيرا وأظل عن سواي السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كريم فعله لبئس ما كانوا يفعلون تراك كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهما سخط الله عليهم وفي الأذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجد الناس الناس عداوة للذين من اليهود والذين يشركون ولا تجد الناس للذين من الذين قالوا إننا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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتَمَوَّى أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ المحسنين والذين كفروا وكذا وَمِنْ آيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُونُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ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 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والمغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيوا الله وأطيوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما تعيموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا من ثم متقوا وأحسن والله يحب المحسنين يا أيها الذين من لا يبلونكوا الله بشيء من الصيد تناله إليكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله وثاب الليم يا أيها الذين من لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالو الكعبة هديا بالو الكعبة أو كفرة تعاموا مساكين أو عدل ذلك صيام اللي يذوق أمره عف الله عنه سلف ومن عاد ف ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 ألاها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا شائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترن على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترن على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتحين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم دربتم في الأرض فاصوابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن غلبتم لا نشترى به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نبتوا شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن على أنهم استحقا إثمًا فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومرتدينا إن إذا الل من الظالمين ذلك أدنائي أتوب الشهادة على وجهها ويخافون أن ترد إيمانٌ بعد إيمانهم وتقول الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل ف يقول ماذا أجيبتم قالوا لا علم لنا إنك أنتعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مرية ماذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذا جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد بكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذا خلقت من الطين كهيئة طير بإذني فتأنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ لك ما والأبر بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عن كإذ جئتهم بالبينات, بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرهم بي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 اللهم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا واجتا من كورزقنا وأم تخير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين